Dilluni, diluni, diluni alih Ikarama l'itah, diluni alih Mahbubi tawara, fi hujbir jamal. ارخى دلالي وقد عيل صابري وعز وصالي فبالله ربي دلوني علي دلوني دلوني دلوني علي اكرام بالجمال وعني كسما فوق خدللي وقد عيل الصبري وعزل مصالي فبالله I'll oh, go oh, of aku